تبي هاليوم وانم قرارا ظلت على دنياك يا فاقد النور شمس الحنان وزينت لك نهرا الر سماء بالهواءطر وزهور يا كيف تشكي والقمر صور جارك أرفع عيونك طال الكون معمور درب المحابه بتلاقي تبى عيونك طالع الكون معمور درب المحبة بتلاقي تبارك عمر المعنى صار بالحب مسرور مرق